ولا اللي اتجوزته وخالفت الجدع اللي انت متجوزاه ده كان زماني نكبه كبيره كان زماني فات الحمام <تصفيق> مساء الخير يا فندم مساء النور انا دكتور ابراشي صديق يسري اه اه اه اهلا وسهلا اتفضل مساء الخير يا طنط مين ايه ده وادي ابراشي مالك كبرت كده ليه ماما ماما ده دكتور ابراشي وادي ايه بس <تصفيق> لا طنط تقول اللي هي عايزاه ده انا ياما ذاكرت لي لليها فضل كبير قوي علينا وحشسيني يا دكتور انصاف انت اللي وحشسيني قوي تعال اخش خش انا سمعت انك انت متجوزش ومع ذلك بيقول ان المتجوزين بس هم اللي بيكررشوا بالشكل ده لا ده السن يا تند تشعب ايه يا دكتور؟ خلينا بس نتكلم في المهم وبعدين هشرب وكمان هاكل الوليها فاكرة نفسها زكية قال وجاء تخوفني ما تعرفش ان جبت تاريخ سيهسر ده واصله وفصل عيلته والشقه وكانت بتاعه امه اللي هي الحاجه انصاف واتنازلت له عنها وعملت معاها ايه عومت على عمه عشان تعرف اني خلاص تبت واناب بس الموضوع ده مش يقلق شويه ايه يقلق ايه انت ما تعرفش انصاف واللي بيجي من وراها دي ست سوسه ومسيطره على يسري ده اكانه عيل في ابتدائي ومادام دخلت في الموضوع وجات مخصوص لحد عندك مش هتسيبه غير لما تجيب اخره يا بنتي يا بنتت بتتكلم على علاقة بتهاني وبيتي وإزاي سايبوه والراغي اللي ملوش لازمة ده اسمع مني انا دي عاشرة طيب وإيه المطلوب يعني؟ نبعد عن بعض شوي مش مفروض يشوفونا سوا خالص يعني وهم هشوفونا فين؟ هيرقبونا مثلاً؟ لا مع الست دي بالذات ما تستبعدش أي حاجة أبداً يبقى تخلاصي موضوع الجواز والشقة بسرعة أنا دكتوره بعالج الحالات دي بقالي أكتر من عشرين سنة يعني خبرتي كلها فيها يا نهاري سود يعني يوسري مدمن؟ ما قلتش كده يا مادام بس حالته وطريقته ولافته على الرجوع لعيادته بتقول إن في حاجة مش مظبوطة عندك حق يا أبراش فهلاً يوسري مش هو دائمني أمداً إلا نهرفه المهم أنا معاكم لازم يا مادام سعيدة ترقبي يوسري كويس يعني أسيب شغلي ويقامش وراه؟ لأ طبعاً قصدي ترقبيه هنا في حبوب غريبة مثلا أي حاجة تلاقيها ابعتها لي على الهيادة والمصيبة ما في طايمور ماله هو كمان أسهل طريق إدمان شاب زي طايمور إنه يبقى في حد بيته بيطاعة أي حاجة دكتورة إنصاف عندها حق الموضوع مش صعب يا جماعة لكن كمان مش سهل لازم نركز لأن الواضح إننا بنواجه مؤامرة على يسري يا مرفت مرفت انت يا ميرفا هي يا دكتور بتصرخ ليه كده ايه هي باب اللي انت جايبهولي ده النسكة فيه اللي تشربه كل يوم لا مش هو ده مش هو ده يا ميرفا خلاص تعالي بنفسك اعمله أنا, أنا, انا مصدع انا مصدع جدا يا ميرفا شوفيلي طب جايز تكوني غيرت النوع ولا حاجة مش واخد بالي ولا غيرت ولا حاجة هو هو وبعدين نسكفيه ايه وبتاع ايه ما في الستات اللي برا الزباين بتوعك يا دكتور بلا زباين بلا زفت مش قادر أشوف حد مش قادر أشوف حد ومش عايز أشوف حد كده غلط يا دكتور مش معقولة اللي بتعمله ده اطلع برا اطلع برا اطلع برا انت كمان يلا برا برا طلع طلع مين دي؟ مراتك سعدية محمود الهن ولا عمر سمعت عنها ولا شفتها في ايه يا مولانا؟ يا راجل عيب تاكل وتنكر زي القطط امال جواز مندي دي يا نهار اسود دي قاسم الجواز على سعديه تبقى امراتك ولا مش مراتك بس وحشه اوي يا مولانا اتادب يا ولد مش بيقولوا ان سراق تسرق جمل وان عشقت ايه عشقه قمر على بس يا مخيمر يسري ايوه سعده كملي نوم كملي نوم اتاخرت كده ليه يوه مش هنخلص انا مش عايزه ضايقك خالص هو انت بتاخديني على قد عقلي ولا ايه مش فاهم لا يا حبيبي مين قال كده ده انت حبيب العمر ايه ده هو هو انت عيانه ولا ايه وليه هو حبي ليك مرض لا لا لا لا لا ده البيت قلب كانه مستشفى امراض عقليه انت يا حبيبي ولا اعمل لك عشاء ماليش نفس انا ملاحظه كده برده بطلت تاكل خسيت ما بحبش طريقه المراقبه بتاعتك دي اتخن اخس انا حر تصبح على خير وإنت من أهله دي هيدمه اللي جاي بيها وده تليفونه فاتش يوم معي هادي هادي هادي أنا كنت مرعوبة ليصحى على فكرة ما أبقاش بيأكل خالص ونا دخلت وقريت عن الإدمان ولاقيت من علامات وصدت النفس لا بس هو طول عمره لأن أمه كده أكلته ضعيفة ضعيفة إيه يا ماما؟ كان بيدرب صنية مكرونة في شمال بالليل قد كده لما يرجع يا قطير اهو القر بقى اللي جابه ورا خصو عليكي انا برضه قر على يسري حبيبي استني استني استني شوف رسالتي باعتها المرفة الممرضة وريني كده اتصرفي وهدي النسكافي اللي كنت بتعمليلي منه يا امها مشيكي واجيب غيرك نسكافي <تصفيق> نسكافي ايه اللي يمشيها عشان دي عجيبة اوي الرسالة دي اختي طب رايكي اعملي ايه كملي بقى الرسائل جايز نلاقي حاجه مهمه انواع نسكافيه ايه اللي بتسالي عليه تعرفي ولا ما تعرفيش من غير لكلوك كتير مروان هو اللي بيشربه اسالهوله وعلى ايه انا كمان غبيه ما نروح اي سوبر ماركت كبير واعرف بنفسي شفتي مين اللي داخل من البوابه بتاعه المدرسة؟ الزفت مخمر مش هيجيبها لبر هطين عيشته انا مش ناقصاه اهدي مش كده احنا قصاد المدرسه كلها ايه ده بيعمل إيه ده؟ ده طلع الميكروفون البجاحة دي السلام عليكم يا بنات الله الله على تحية الإسلام وهي تتردد في جنبات الفضاء وترد سهاما في نحور الكافرين أما بعد وحشتولي كلكم انا جيت النهاردة وواقف أصاب الميكروفون عشان أحيي الأستاذ المبجلة سعيدة التي تقوم بعمل ناظرة التي أرجو من الله أن يفك كربها شوفي الراجل وبجحته استني بس ليه بحيي من السعيدة لأنها الحقيقة أثبتت كفاءة عظيمة في إدارة شؤون المدرسة حيوا معايا من السعيدة آدية ست النظرة قرار الوزارة بعودتي للتدريس لحين انتهاء القضية تمام تمام تقدر تتفضل على فاصلك ولو سمحت اشتغل بهدوء وما لكش دعوة لبلبس البنات ولا بتصرفاتهم إلا في حدود شغلك وبس ممكن؟ طبعا طبعا أنت الرئيسة دلوقتي ولازم أسمع كلامك وتوجيهاتك شكراً آآآ ليه طلب عند حضرتك؟ اتفضل نفتح صفحة جديدة مع بعض ده كان حيتجنن حي مبارح ده طرد الستات اللي برا كويس كويس إيه بس؟ ما هم دول الرزق اللي بجيبلك منهم الفلوس كله جاي ما تستعجليش لا لا لا أنا خايفة روح ليضربنا أنا كمان ده لما بيتعصب يا لهوي ما بيشوفش قدامه بيبقى غريب وبيخوف ما أنا هقولك تعملي وإيه اللي مخوفك بس؟ السهتانة دي مش لايقى عليه خالص صراحة طب ما جايز عارف غلطته زي التعبان يا نسمة أكيد بيخطط لحاجات كتير ضدي وددك ودد المدرسة كلها سيبك منه دلوقتي واحكيلي ايه حكاية النسكافيلي واكل دماغك ده الله, الله الله الله الله الله هو ده هو ده يا ميرفت اللي انت كنت بتعمليلي منه اشتريتي منيه <تصفيق> الحقيقة يا حبيبي انا بشتري اعشاب من رجل افريكي بركة وبحطها لك على المشروع اوعدكم مضر لا لا لا خالص دي مهدقة وطبيعية طيب إيه اللي كان مناح على اللي فاته دول؟ الراجل كان مسافر ورجع بقولك إيه؟ هاتيلي كل اللي عنده اشتري بأي فلوس؟ لا لا بس غالي مهما يكون غالي أنا مش عايز أرجع للحالة اللي كنت فيها دي تاني أبداً إنت حر إنت اللي قلت بقولك يا ميربط ما تعرفين م. عليه؟ لا ده لهزة بين معينين ومش أي حد يقدر يتعرف عليه طول ما أنت معايا وبتسمع كلامي ما تقلقش أنا أقدر أروح له أي وقت